عبده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أذاك حديث موسى غَادُوا إِلَى السِّيَارِ أَوْ مِنَ ansh إن دفيذاك لا إن لمن يرضى أم أشرف فحمد أم أَرَأْنَا أَمْ كَانَ هَٰذَا وَعَاوًا أَمْ ظَنَنْتَ فِيلًا وَأَنْظُرْ بَعْضَهُ Ha <laughs> ha رَفْعَ أَنْكَابَ أَنْعَامًا وَأَنْضَضَ ثَابِنًا وَأَنْضُبَّنَهُ عَنَّا وَالْأَوْ İzlədiyiniz وبرزت الجخيم لما يرى فأما من طغى ما هو وان و... Oh, um. أسألونك عن إسانات أعيام أم رساق فيما إِنَّ مَا آمَنَ فِيهِ سَغَا أَمَّا هُمْ بِمَا أسألونك عن ناسي أَمْ كَمْ ذُيِرَ مَن سَأَ دَأَمَنُهُم From <laughs> the